والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون قل افغير الله تأمروني اعبد انيها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قام لك لا ان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله قادره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون